لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله الله سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد اللهم يا الله يا من هو في الأرض إله وفي السماء إله يا من له علت الوجوه وذلت لعظمته الجباه يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا من يسمع العبد إذا ناجاه يَا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ إِلَهٌ يُدْعَى وَلَا رَبٌ يُرْجَى وَلَا خَالِقٌ يُخْشَى يا عَالِمَ السِّرِّ وَالنَّجْوَى يا كاشف الضر والبلوى إلهنا يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا شاهد كل نجوى يا شاهد كل نجوى يا سامع كل شكوى يا كاشف الضر والبلوى يا دار المعروف والإحسان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإنعام اللهم اهدنا في هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من تعليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك تربى تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك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 وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادا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 ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف كأفينا ولا يرحمنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغلنا بفضلك عمن سواك اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بلا الأعداء ولا الحاسدين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 وأعطينا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضينا وأرضينا وأرضينا وارض عنا اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغينا ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء وسعادة ليس بعدها شقا إلهنا إلهنا يا ناصر الضعفا يا رافع البلا اللهم إن لنا إخوانا قد نزلت بهم البلايا والرزايا والنكبات وأحاطت بهم الدواهية والمدلهمات إلهنا ما قصدوا وجها غير وجهك ما قصدوا وجها غير وجهك ولا طرقوا بابا غير بابك ينادونك ويجهرون اليك بقولهم ليس لنا الا انت يا الله ليس لنا الا الله اللهم ارف بحالهم اللهم ارأف بحالهم وتحنن عليهم إلهنا خذ بثأرهم خذ بثأرهم خذ بثأرهم وانصرهم على من بغى عليهم يا من قلت ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون اللهم أجب ندار إخواننا أجب دعاء إخواننا أجب تضرع إخواننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجب دعاءهم وتضر وتضرعهم اللهم عاجلا عاجلا عاجلا غير آجل برحمتك برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ هذه البلاد اللهم احفظها حاكما ومحكومين اللهم طيبها بالعافية من كل بلا احفظوا لا أمرها واحفظ أهلها واحفظ من عاش فيها من المسلمين يا الله اللهم اغفر لنا في هذه الليلة إماما ومأمومين داعيا ومؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على حبيبنا محمد بافضل ما صليت على احد من خلقك وبارك على سيدنا محمد بافضل ما باركت على احد من خلقك وسلم تسليما كثيرا الله